ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ت ا س ع ة عشر عن م ن ا ع ة حصون الطائف ثم إ س ل ا م أ ه ل الطائف وثقيف و ب د ا ي ة غزوه ة المادة تبوك فمع المادة في ذ ه ا ل ف تبوك ر ة د أ ت ق ا المسلمين ت ترجع ا الغناء مجمعت المعركة انتهت النبي صلى الله قواتها قواتها قواته رجع خالد رجع الزبير الآن بدأ التحرك نحو الطائف لأن قوات الكفار ن نحو لأن عند ت مجمعت رتب التي فرت تجمعت صلى عليه وسلم جمع رجع رجع بدأ الطائف فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو الطائف يقود ا ل م ق د م ة خالد بن الوليد المخزومي من ا ل ر بعد ما شفاه الله سبحانه وتعالى من ج ر و ح ه في حنين ب م ع ج ز ة النبي صلى الله عليه وسلم وصل الجيش إ ل ى الطائف أ ه ل الطائف أ و ل ما رجعوا ب د أ و ا يتحصنون سكروا الحصون ب د أ و ا يضعون السلاح ي ج م ع ورتبوا ن أ م و ه م ر أ م و ر ه م مستعدين ا ل آ ن للحصار والقتال فبدأ ح ص ا ر ا ل ط ا ئ ف و ه ذ ه بعض ا ل ع ل م ا ء ي ع ت ب ر ه ا م ع ر ك ة أ و غ ز و ة ج د ي د ة و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه ا من ن ت ا ئ ج غ ز و ة حنين من آ ث ا ر غ ز و ة حنين ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه عليه وجود حنين ل ن ا ث ا ف أ ر ا د أ ن ي ف ا و ض ه م على ا ل إ س ل ا م أ و ا ل ج ز ي ة أو ا ل ح ر ب فأرسل لهم ي ز ي د ب ن زمعة ر ض ي الله ع ن ه فاقترب يزيد قال لي الامان قالوا لك الامان فتقدم ريد أن ينقل لهم رساله ي النبي صلى الله عليه وسلم اول مقترب ا ا ضربوه بالسهام ف ق ت ل و ا قتله ه د ي لبن ابي الصلت هذا رسول ما يقتل لكن هكذا كانت ش د ة التشنج عند اهل الطائف فقتلوا الرسول رسول النبي صلى الله عليه وسلم والرسل لا تقتل فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف انهم عازمين على القتال هؤلاء حتى الرسول ما يريدون التكلم و ا معه فالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بالاستعدادات للحصار والهجوم في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل آ ن المسلمين مشغولين بالاستعدادات خرج هذيل ا بن أ ب ي الصلت الذي ا قتل يزيد خرج وخرج خارج الحصن ب د أ يقترب من معسكر المسلمين يستكشف الوضع على فرس مطمئن انه يقدر يرجع ب أ ي ل ح ظ ة راه من راه يعقوب ا بن ز م ع ة أ خ و يزيد المقتول فعرف أ ن هذا قاتل أ خ ي فالتف التف واقترب من ح ص ن الطائف ثم هجم عليه من وراه فوجئ هذا هذيل بن أ ب ي الصلت ا ل ل ي واحد هاجم وراه فيريد يفر ما يستطيع فهرب ذ ا ه الى ا ل أ م ا م أ م ا م جيش المسلمين ف أ س ر و ا ا ل آ ن قاتل يزيد أ س ر هذيل هذا يكون أ خ الشاعر المشهور وهي بن أ ب ي الصلت اللي قال عنه النبي صلى الله والله كاد اللي كانت صلى عليه وسلم والله كاد ليسلم عنه إن من حكم فهذيل هذا أ س ر ا ل آ ن فجاء ه جاء يعقوب بن ز م ع ة قال يا رسول الله هذا قاتل أ خ ي هذا الغادر غدر بالرسول قال نعم اضرب اضرب عنقه فقتل قتل هذيل بن أ ب ي الصلت ل أ ن ه غدر ثم إ ن ه ج م ا ع ة من المسلمين تجهزوا من أ ب ط ا ل المسلمين وهجموا على الحصن في م ح ا و ل ة اقتحام فردهم اهل الطائف بالنبال فمن ك ث ر ة النبال اصابتهم ا ج ر و ح ما ا س ط ع و ا يكملوا الهجوم فاضطروا للانسحاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ب ع د ة اشياء منها انه امر بزرع الحسك والحسك هو ع ب ا ر ة عن حديد مدبب فامر بزرع حقول من الحسك حوالي الطائف حتى ما يفر اهل الطائف لان لو مشوا فيها تدخل في أ ر ج ل ه م أ و في أ ر ج ل إ ب ل ه م أ و خيولهم ما يستطيعون يسيروا مثل حقول ا ل ل غ ا م ا ل آ ن شلون احنا ذاك ا ل و ق عندهم حقول حسك فنشر الحسك حول الطائف أ ح ا ط الطائف من كل مكان إ ل ا في المكان المواجه للمسلمين حتى يستطيعوا يهجموا منهم فحاصرهم بالحسك و ب د أ الهجوم على حصن الطائف ح ج م المسلمون م ر ة أ خ ر ى أ ي ض ا فشل الهجوم عندها أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ت ل ا ف البساتين كانت بساتينهم خارج الطائف فبداوا ب... بدأ المسلمون بقطع البساتين ف أ ر س ل إ ل ي ه س ا د ة الطائف قال ارسل إ ل ي ه عبده ياليل عبده ياليل إ ذ ا تذكرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن لما ذهب إ ل ى الطائف أ و ل من التقى معه عبده ياليل ورد النبي صلى الله عليه وسلم وحرش الناس عليه فكان هو من سادتهم في ذلك الموضع طبعا ً سيد الطائف سيد ت ق ي ف كلها هو عروه بن مسعود لكن عروه بن مسعود في هذا الوقت ما كان موجود في الطائف كان موجود في ا ل أ ر د ن في جرش كان يتعلم ص ن ع ة الدبابات و المنجنيق ل أ ن الطائف كان تعد الهجوم على المسلمين فكانوا يريدون هذه ا ل آ ل ا ت ا ل ت ق ي ل ة فخرج هو واحد آ خ ر من ساده الطائف ليتعلموا هذه ا ل ص ن ع ة فحدثت كل هذه ا ل أ ح د ا ث و عروه بن مسعود غائب فكان يتولى الامر مالك بن عوف ايضا ما هو موجود في حصن الليل فالذي تولى الامر عبدو ياليل فعبدو ياليل ارسل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد ما بال البساتين اذا انتصرتم فهي لكم واذا انتصرت فاتركوها لله والرحم ما في ف ا ئ د ة من تقطيع البساتين نحن لن نستسلم بتقطيع بساتيننا نحن لسنا كاليهود فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا بساتينهم هنا ظهرت بعض التصرفات من عيينه بن حصن عيينه بن حصن سيد غطفان ا ل ل ي اظهر الاسلام لاجل الغنائم لما شعر ان ا ل غ س ا ل ة فيها غنائم خرج الى فتح مكه والان خرج ا ايضا الى حصن الطائف فقال يا رسول الله دعني انا افاوضهم انا ما يقتلوني ما يستطيعون سيد غطفان والله ل ا ي قتلوني تنشب بينهم وبين غطفان فقال نعم اخرج اليهم فخرج لهم عيينه بن حصن طلب الامان اعطوه الامان فادخلوه عندهم في الحصن فجلس اليه س ا د ة الطائف قالوا ما وراءك قال ورائي ورائي جيش ضعيف جيش مهلهل جيش ما فيه ق و ة اه ما ر أ ي ت ه م انهزموا اول ض ر ب ة معكم في حنين أ ص م د و ا واصبروا والله ما يستطيعون عليكم أ ن ت م أ ه ل الحصون أ ن ت م أ ه ل القتال والله ما راى محمد قتال كقتالكم فلا تستسلموا هذا رسول النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل ف ا ط م أ ن أ ه ل الطائف وعزموا على الصمود كانوا خائفين مترددين يستسلموا ولا لا فلما جاءهم عينا بن حصن وجابهم بهذه ا ل أ خ ب ا ر عزموا على الصمود رجع عينينا بن حسن فجلس إ ل ي ه ابني صلى الله عليه وسلم قالها ايش اللي صار معك قال يا رسول الله خوفتهم وذكرت لهم قوتك وذكرت وقلت ذ ك ر ت و لهم أ ن ت م من أ ن ت م من أ ن ت م حتى تقاتلوا محمد خيبر بحصونها وبسلاحه ما صمدت له أ ن ت م تصمدون له استسلموا شوف الكذب قال هكذا قال نعم قال بل قلت لهم كذا وكذا وكذا وكذا فقام عمر بن الخطاب رفع السيف قال دعني يا رسول الله أ ق ط ع عنقه ف إ ن ه منافق فقال دعه يا عمر لا يتحدث الناس أ ن محمدا يقتل اصحابه ووقف أ ب و بكر ماهو متحمل ج ا ي مندوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحمس الكفار قال يا عينه تفعل هذا و أ ن ت تشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمد رسول الله هذا فعل مسلم فقال استغفر لي أ ن ا ضعيف أ ن ا كذا بدا يعتذر فكان هذا من مواقفه في ذلك اليوم ا ل آ ن هؤلاء ما هم راضين يخرجون المسلمين حاولوا ع د ة محاولات كلها ف ا ش ل ة فخرج خالد بن وليد رضي الله عنه و ب د أ يستعرض ويتبختر هكذا امام الحصن وينادي في س ا د ة الطائف من يبارز من يبارز فما خرج اليه احد وظل يدور حول الحصن يشجعهم ويحمسهم ويحاول يستفزهم من يبارز فما خرج أ ح د وظل ينتظر أ ح د يخرج فناداه عبده يا ليل قال والله يا خالد لو و ق ف مكانك س ن ة ما نخرج انت ما نطلع لك فرجع خالد حتى ا ل م ب ا ر ز ة ا ل ج م ا ع ة راهضين عندها جهز المسلمون دبابه قد تعلموا ص ن ع ة الدبابات من صراعهم مع اليهود في خيبر ا ل د ب ا ب ة ع ب ا ر ة عن سلم كبير سلم كبير موضوع على عجلات من خشب يدفعه المقاتلون و م غ ط ي ن من ا ل أ م ا م م غ ط ي ن من ا ل أ م ا م بالجلود ف إ ذ ا رموهم بالنبال تقع د النبال في الجلود ما تصيبهم وبللوه بالماء حتى لو رموهم بالنار ما يشتعل فجهز م ج م و ع ة من المسلمين د ب ا ب ة م ئ ة شخص من ا ل ص ح ا ب ة وراء هذه ا ل د ب ا ب ة يدفعونها ويحتمون بها يريدون أ ن يصلوا إ ل ى الحصن يلتصقوا بالحصن ويصعدوا على ا ل د ب ا ب ة ويقتحموا الحصن و ا ل آ ن أ ه ل الطائف ينظرون ا ل آ ن هجوم مسلح ب ا ل آ ل ا ت ا ل ث ق ي ل ة هذه هذه ا ل آ ل ا ت ا ل ث ق ي ل ة في ذلك الوقت ا ل أ س ل ح ة ا ل ث ق ي ل ة في ذلك الوقت وفعلا ب د أ اقتراب هذه ا ل د ب ا ب ة نحو حصن الطائف أ ه ل الطائف عندهم سلاح ماهو كبير مثل ا ل م ن ج ن ي ق لكن شبيه به ف ب د أ و ا يضربون ا ل د ب ا ب ة ب ا ل ح ج ا ر ة ما يضربونها بالنبال النبال لا تؤثر فيها ب د أ و ا يضربونها ب ا ل ح ج ا ر ة فتكسرت ا ل د ب ا ب ة ما هي صنعه م ح ك م ة صنع كان محلي في وقته ما هو صنع متقن فتكسرت ا ل د ب ا ب ة ف ب د أ و ا يضربون المسلمين بالنبال فجرحوهم ففروا ففشل م ر ة اخرى الهجوم على الطائف استمرت حصار الطائف هكذا هجوم ومحاولات م س ت م ر ة حوالي عشرين يوم عشرين ي والمسلمين م و يحاولون ما هم قادرين يفتحوا الطائف في اليوم الاخير ب د أ الهجوم ايضا فشل ابو بكر الصديق رضي الله عنه ك ا ن ع ن د ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ولكن لن يكون لدينا النبي صلى الله عليه وسلم فكان بدا يحدث ان النبي ه صلى الله عليه وسلم كيف نرتب الهجوم. فقال يا ابا عليه و ت ع ا ل ى ذ ك ر ف ي ا ل آ ي ان ت م قبل و أ خ ر ى لدينا م ت ق النبي ه ا ل ى الله ع ا ي ه وسلم فهنا ابو بكر لما سمع هذا قال يا رسول الله هل آ ذ ى الناس بالرحيل امرهم بالرحيل قال نعم خلاص جاء الوحي انكم لن تفتحوا الطائف ف ب د أ الاستعداد للرحيل لكن اول ما خرج ابو بكر واذا فيه م ن ا ق ش ة ح ا د ة ما بين ابو محجن الثقفي وكان على الحصن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا بالصوت يتصرفون على بعض و ابو محجن يهدد عمر بن الخطاب من انتم ما تعرفون القتال عشرين يوم صار لهم ما هم قدر يعملوا شيء و عمر يرد عليه قال والله ما انتم الا الا ضب في جحر مثل ضب محكور في جحر اين تذهبون والله لنقيمن ا عليكم س ن ة نجلس عندكم س ن ة ما نترككم حتى تضطرون للخروج هذا يسب هذا و هذا يسب هذا أ ب و بكر خرج وهذه الملاحات ما بين أ ب و محجن وعمر بن الخطاب فسمع أ ب و بكر عمر يقول والله لنا مكثنا على داركم سنه فقال له ابو بكر لا تقل هكذا يا عمر فان الله لم ياذن بفتحها قال انت سمعت هذا من رسول الله قال نعم قال اذن نرحل قال نعم فجاءت الاوامر بالرحيل انتشرت ا ل أ و ا م ر في شباب م ج م و ع ة شباب متحمسين جدا من الذين فروا يوم حنين فكانوا غضبانين وحزينين لفرارهم فيريدون أ ن ينتقموا من هؤلاء من هوازن فرفضوا الرحيل قالوا ما نرحل ما نرحل حتى نفتح الطائف وراحوا يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسمح لنا نهجم عليهم احنا احنا اهل القتال اتركنا نقاتلهم قال إ ن الله لم ي أ ذ ن لفتحها ي ب قالت جربنا يا رسول الله فتجمع هؤلاء الشباب المتحمس وهجموا على الطائف هجوم قوي جدا فردوهم بالنبال فمن ش د ة ر م ي ه م بالنبال ما تركوا أ ح د منهم إ ل ا ج ر ح و ا فرجعوا كلهم ج ر ح ي ن فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحيل فلم يتكلم أ ح د فساروا خلاص رجعوا ا ل آ ن ولم تفتح الطائف رجع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جاءها لا شباب المتحمسين المضايقين كيفما ف ت ح ا ل ط ا ئ ف فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ا د ع و عليهم ماذا ما قررنا نفتح الطائف ا د ع و عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا دعا لهم اللهم اهدي ثقيفا و ا ت بهم ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل ج و ر ا ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ما قسم ا ل غ ن ا ء ما قسم السبي ما قسم النساء و ا ل أ ط ف ا ل والغنم و ا ل أ م و ا ل تركها كلها ينتظر أ ن ي أ ت ي أ ه ل ثقيف يسلمون أ و يطلبون هذه على ا ل أ ق ل يطلبون النساء و ا ل أ ط ف ا ل وانتظرهم أ ك ث ر من ع ش ر أ ي ا م ما في ن ت ي ج ة كان ا ل آ ن شوال انتهى و ذو ا ل ق ع د ة تقريبا انتهى شهرين منذ خروج النبي صلى الله عليه وسلم من م ك ة فشاغلنا هؤلاء لن ياتوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتوزيع الغنائم وتوزيع النساء و ا ل أ ط ف ا ل سبايا ف أ و ل من ب د أ بهم في توزيع الغنائم ب د أ بالمؤلفه قلوبهم ا ل م ؤ ل ف قلوبهم هم سادات العرب سادات العرب اللي إ س ل ا م ه م مازال حديث إ س ل ا م ه م ضعيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقوي إ س ل ا م ه م او الناس المشركين ل ي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمع في اسلامهم ب أ ن يعطيهم من الغنائم فاول من ب د أ به النبي صلى الله عليه وسلم ابو سفيان جاء النبي صلى الله عليه وسلم توزيع الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم يوزعها بنفسه ف ب د أ ب ا ل س ا د ة ابو سفيان قال اعطوه م ئ ة بعير و م ئ ة ا و ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة شيء ضخم م ئ ة بعير ث ر و ة حتى في هذا الزمن تعتبر ثروه فما ب ا ل في ذاك الزمن فسر ابو سفيان ايش هذا العطاء فقال وضع ثوبه وضعوا له م ا ئ ة ا و ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة فقال يا رسول الله و لابني م ع ا و ي ة قال و لابنك م ع ا و ي ة م ئ ة بعير و م ئ ة ا و ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة فوضعوها في نفس الثوب قال و لابني يزيد قال و له م ا ئ ة بعير و م ا ئ ة أ و ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة فوضعوها في, في الثوب يقولون فلما جاء يحمل الثوب ما استطاع يحمله من ثقله مملوء بالذهب و ا ل ف ض ة تخيل كم أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه و سلم فقال أ ع ي ن و ن ي ساعدوني أ ش ي ل ه فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا أ ن تحمل أ ا لوحدك فظل إ ي ق ا ؤ ه م ما هو قادر يحمله فظل يقاوم في هذا الثوب حتى استطاع ان يضع كتفه تحته وشالح وسار به والنبي صلى الله عليه وسلم يهز ر أ س ه عجبا كيف الدنيا تدخل في قلب ا ل إ ن س ا ن فكان هذا أ و ل عطاء ثم نادوا عيينه بن حصن هذا ا ل ل ي فعل كلها ا ل أ ف ا ع ي ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم له م ئ ة بعير و م ئ ة أ و ق ي ة من الذهب والفضه ف أ ع ط و ه الاقرع بن حابس م ا ئ ة بعير ومائه و ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة صفوان ا بن ا م ي ة وكان مازال على الشرك م ا ئ ة بعير ومائه ب ق ي ة من الذهب و ا ل ف ض ة ب د أ يعطي هؤلاء ا ل س ا د ة فيسمونهم الذين اهل المئين اهل المئين يعني اخذوا المئات فلما انتهى من ا ل س ا د ة ب د أ يعطي غيرهم فجاء اعرابي من ق ب ي ل ة من القبائل ما كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ع ط و ه هذا الوادي من الغنم جزء من جزء من وادي حنين كان فيه غنم أ ع د ا د ك ب ي ر ة قال خذوه خذ هذا لك قال تستهزئ بي يا محمد قال لا والله ما استهزئ بك هذا لك خذه يقولون فجاء الرجل ف ب د أ يسوق الغنم ينتظر احد يمنعه فساق الغنم ي م ش ي ينتظر احد و ق ف ه فذهب الى قومه فقال تعالوا فاسلموا تعالوا فاسلموا ف إ ن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يعطي عطاء واحد غني لا يخاف أ ن ه سيفتقد يوم من ا ل أ ي ا م فجاء ق و م فاسلموا فهذا ت أ ل ي ف القلوب بهذه ا ل أ م و ا ل ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يوزع ي و ز ع و ا ل أ ع ر ا ب بدا و يتجمعون عليه مع هذا التوزيع حتى ازدحموا عليه ما هو قادر يتحرك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا عليه فما زالوا يدفعونه هذا يقول يا رسول الله اعطني هذا يقول اعطني حتى انهم دفعوه الى ش ج ر ة فمن ش د ة تدافعهم عليه هكذا ق م ع ا في الدنيا من ش د ة تدافعهم عليه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق ب ا ل ش ج ر ة فانكشف النبي صلى الله عليه وسلم بدون ثوب فقال ردوا علي ردائي ردوا علي ردائي فوالله ما امنعكم من شيء والله ما ابقي, ما أبقى شيء لي الخمس ليس من لي من هذا الا الخمس و الخمس لكم كل شيء لكم لن ابقي شيئا لي و جاءه اعرابي فامسك من ثوبه و جر الثوب حتى يقولون ترك اثرا ح م ر في ر ق ب ة النبي صلى الله عليه و سلم قال يا محمد اعطني و اعدل فان قريش ا قوما يظلمون هنا عمر ما تحمل يريد <تصفيق> ي ق ت ل قال اتركه تركه. فاعطاه واعطاه قال رضيت قال رضيت هكذا تعاملوا معه ب د أ يوزع يوزع فاعطى كل الناس واعطى المهاجرين للفقر الذي فيهم كل القبائل اعطاها وكل الناس اعطاهم الا الانصار ما اعطاهم شيئا كل الناس أ خ ذ و ا إ ل ا ا ل أ ن ص ا ر في هذا الوقت كان من ضمن ا ل أ س ر ة و ا ح د ة تصرف تقول ت ر ك و ن ي أ ن ا أ خ ت نبيكم أ ن ا أ خ ت صاحبكم قالوا ما علمنا لصاحبنا من أ خ ت ما عنده اخت فضلت قالت, قالت خذوني إ ل ي ه عجوز و ح د ة عجوز عمرها حوالي سبعين س ن ة تقول خذوني إ ل ي ه فمع ش د ة ا ل ح ا ح ة أ خ ذ و ه ا من ا ل أ س ر ة إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ا م ر أ ة تدعي أ ن ه ا أ خ ت ك قال من فقالت أ ن ا الشيماء بنت الحارف بنت ح ل ي م ا ل س ع د ي ة أ خ ت النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعه كان عمرها لما كان صغير كان عمرها سبع سنوات فكانت هي التي تربي النبي صلى الله عليه وسلم مع أ م ه ا وكانت هي التي تحمل النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن أ ي و ح د ة تدعي ذلك ما ع ر ف ه ا قال ما علامتك ايش ا ل ع ل ا م ة اللي عندك تثبتي انك أ ن ت اختي قالت على بين ظهري على كتفي ع ظ ة عظتني أ ن ت إ ي ا ه ا لما كنت أ ح م ل ك على ظهري قال صدقتي اللي تتذكر هذا هي أ خ ت ي فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ك ر م ه ا و أ ط ل ق ه ا وكانت من بني سعد فلما ر أ ى الناس أ ن هذه اخت النبي صلى الله عليه وسلم أ ط ل ق و ا كل بني سعد الذين أ س ر و ا اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قالها قال ه ا ا ق لها ل إ ن شئت رجعت معي عجوز م ت ع و د ة على قومها وكذا قالت لا م اترك أ قومي م ع ا ت القوم ي و أ س ل م ت أ س ل م ت دخلت ا ل إ س ل ا م لكنها رجعت مع قومها فهذه ق ص ة الشيماء بنت الحارث أ خ ت النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ا ل أ س ر ى الذين أ س ر و ا في لما صار الفرار ما هو كل هوازن استطاعت أ ن ت ل ج أ إ ل ى الطائف بعض هوازن وصلوا الطائف بعض الناس تفرقوا ف أ س ر و ا من الذين أ س ر و ا س ر ا ق ة ابن مالك الجشعمي من اهل الطائف ا ل ل ي كان يتبع النبي صلى الله عليه و سلم يوم ا ل ه ج ر ة فقبض عليه فلما قبض عليه قال اطلقوني اطلقوني فان عندي كتاب امان من نبيكم قالوا من وين لك كتاب امان قال عندي الكتاب فاخرج الكتاب فاذا هو عظم بعير ك ت ف بعير كانوا يكتبون على العظم كتبه ابو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم يعطي فيه الامان ل ص ر ا ق الممالك يوم ا ل ه ج ر ة فجاءوا به النبي صلى الله عليه وسلم ه ذ ا يقول معه كتاب منك هل هذا ا ك ت ا ب فعلا منك قال نعم يوم وفاء يوم وفاء اطلقوه فاطلقوه بالكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ا ل ه ج ر ة وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السنين كلها الان نحن ا س ن ة الثامنه ل ل ه ج ر ة ا ل س ن ة الثامنه ي بعد ثمان سنوات يحدث الحال هذا、الحاجة. بعد ما قسمت الغنائم وقسمت السبايا تضايق ا ل أ ن ص ا ر ما حصلوا على شيء فاجتمعوا اجتمعوا ب د أ واحد ي ش ك ل الثاني قالوا إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه يعني شاف قريش وصار وجع لهم وصار بينهم نسانه نسانا النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد قومه نسانا وتضايقوا ب د أ ا ل أ ل م في نفوسهم كلهم فجاء سعد بن ع ب ا د ة رضي الله عنه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إ ن ا ل أ ن ص ا ر قد وجدوا عليك قال لمن قال أ ع ط ي ت الناس كلهم الغنائم إ ل ا ا ل أ ن ص ا ر قال و أ ن ت ماذا تقول يا سعد قال إ ن م ا أ ن ا رجل من قومي إ ن م ا أ ن ا رجل من قومي فلما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم أ ن حتى سعد م ت أ ث ر قال اجمع ل ل أ ن ص ا ر اجمع كل ا ل أ ن ص ا ر و ا د ع ن ي إ ذ ا اجتمعوا إ ذ ا كلهم اجتمعوا نادني ففعلا سعد جمع كل ا ل أ ن ص ا ر ما تخلف منهم أ ح د وليس معهم غيرهم قال ما ح د ي أ ت ي غيرهم فقط ا ل أ ن ص ا ر فاجتمعوا فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يخطب فيهم فحمد الله تعالى و أ ث ن ى عليه وصلى على نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال يا معشر ا ل أ ن ص ا ر أ ل م آ ت ي ك م ضلالا فهداكم الله على يديه أ ل م ي أ ت ي ألم آ ت ي ك م ع ا ل ة ف أ غ ن ا ك م الله أ ل م آ ت ي ك م متفرقين فجمعكم الله أ ل م آ ت ي ك م منهزمين فنصركم الله وهم كل ما قال شيء ي ق و ل لله ورسوله المن لله ورسوله الفضل والمن لله ورسوله الفضل والمن فلما انتهى قال قولوا قولوا قالوا لله ورسوله المن والفضل قال إ ن شئتم لقلتم ولصدقتم جئتنا ضالا فاويناك وعائلا ف أ غ ن ي ن ا ك وطريدا فنصرناك وهم يقولون لله ورسوله المن والفضل ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عليهم وذكرهم بفضلهم عليه أ ن أ ن ت م نعم ثم قال لهم قولته ا ل م ش ه و ر ة وجدتم علي في ل ع ا ع ة من الدنيا أ ت أ ل ف بها قلوب الناس زعلتم على أ م ر زهيد من الدنيا أ ن ف ق ع عشان أ ت أ ل ف به القلوب أ ك س ب القلوب ووكلتكم ل إ ي م ا ن ك م أ ن ا كنت معتمد على إ ي م ا ن ك م أ ل ا ترضون ان يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون انتم برسول الله فقالوا رضينا رضينا واخذوا يبكون بكاء مر ايش ا ل م ق ا ر ن ة بين الناس يرجع ببعير وشاه وهم يرجعون معهم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انه قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء يا ابناء الانصار اللهم عاد من عاد ا ل أ ن ص ا ر و و ا ل من و ا ل ا ل أ ن ص ا ر فسر ا ل ص ح ا ب ة ا ل أ ن ص ا ر رضي الله عنه بهذا الدعاء وانتهت هذه ا ل م ش ك ل ة التي كانت ستحدث ف ت ن ة بسببها ب ح ك م ة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تصرفه في هذا الموقف ا ل آ ن وزعت الغنائم كلها النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ الاستعدادات للرجوع إ ل ى م ك ة يريد أ ن يرجع ا ل آ ن إ ل ى م ك ة ليس ا ل م د ي ن ة قبل أ ن يتحرك و إ ذ ا وفد من هوازن ج ا ء و ا كانوا قد تشاوروا أ ن ه ا ل آ ن نساءنا و أ ط ف ا ل ن ا كلهم راحوا كيف ا ل ح ي ا ة بعدهم و أ م و ا ل ن ا كلها راحت فماذا نفعل ف ج ا ء و ا إ ل ى النبي صلى الله عليه و سلم قالوا يا رسول الله يا محمد يعني اراف بنا ما ترك ما بقى لنا شيء لا نساء ولا أ ط ف ا ل ولا أ م و ا ل اراف بنا قال والله ما جلست هذا الوقت كله في هذا المكان الا انا انتظركم انا اريد اراه فيكم اكثر من شهر وانا انتظركم الان عشرين يوم الحصار ما استسلمتم وهذه ع ش ر ة ايام اخرى انتظرتكم ما استسلمتم ولا جئتم ولا طالبتم الان بعدما وزعت الغنائم بعدما وزعت الغنائم الان ت أ ت و ن توزعت الان ما استطيع ف ع ل شيء صارت ملك الناس قالوا يا محمد دبرنا قال ايه احب اليكم النساء والاطفال ام الاموال اختاروا واحد من الاثنين ما استطيع ارجع لكم كل شيء اما الاموال واما النساء والاطفال قالوا لا نعدل بالحسب شيئا ما نقارن اطفالنا ونساءنا بالمال نريد النساء والاطفال قال اذا جمعت الناس فقوموا وقولوا نفس هذا الكلام قولوا نحن ن س أ ل ك أ ن ترجع لنا كل شيء ف أ م ر بجمع الناس فاجتمع الناس كلهم فوقف وفد هوازن يسترئث الناس ويسترحمهم رجعوا ارجعوا لنا أ س ر ا ن ا و أ ر ج ع و ا لنا سبايانا و أ ر ج ع و ا لنا أ م و ا ل ن ا فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال أ م ا ا ل أ م و ا ل فلا يمكن إ ر ج ا ع ه ا و أ م ا النساء و ا ل أ ط ف ا ل و ا ل س ب ا ي ا هؤلاء فما كان عندي فهو لكم فهنا وقف المهاجرين لما شافوا هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا انه يريد ان يشجعهم على اطلاق السبايا فقال المهاجرون وما كان عندنا فهو لكم اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف الانصار قال وما عندنا فهو لكم فوقف عيين بن ح ص ن قال اما ما عندي فليس لكم ما أ ع ط ي ك م منه شيء فقام عباس بن مرداس سيد بني سليم وقالوا م ا ما عندي وعند بني سليم فليس لكم تشجع بموقف عيينه فوقف بنو سليم اصحابه قالوا اما ما عن د بني سليم فهو لكم قال خذلتموني بنو سليم رفضوا ان يطيعوا سيدهم عباس بن مرداس واطلقوا سبايا هوازن اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم اطلق كل الناس سباياهم الا اثنين الاقرع ا بن حابس وعيين ا بن حسن رفض قالوا ما ن ع ط ي سيد بني تميم وسيد بني سيد غ ط ف ا ن فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سدعاهم قال اطلقوا السبايا قالوا يا رسول الله ص ن ى ا ر ت م ملكنا قال اطلقوهم وانصفكم اعطيكم فقال عيين كم قال بكل واحد اربعه من الابل قال رضيت فاطلق باقي سبايا هوازن بهذه ا ل ط ر ي ق ة لكن هوازن لما اخذوا السبايا ظلوا على الكفر رفضوا الاسلام في هذه ا ل ف ت ر ة تحرك الاسلام في قلب رجل غير متوقع هو مالك بن عوف سيد هوازن كان في حصن الليل ما هو قادر يطلع من الحصن حتى ما هو قادر يطلع من الحصن يروح الطائف فتحرك الاسلام في قلبه ش ا ف قال انما انا ج ز ي ر ة في بحر ماذا افعل كل الناس معاه لو بقينا على هذا الحال والله ما نعمل نخرج من الطائف ما نقدر نتحرك من الطائف كل الناس معاه فوقع الاسلام في قلبه فارسل يطلب ا ل ا م ا ن من النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاه الامان فجاء فاسلم مالك بن ع و ف فالنبي صلى الله عليه وسلم أ م ر ه على م ج م و ع ة من الفرسان قال لتهاجم ا ل ل ط ا ئ ف يختبر حسن اسلامه ف أ خ ذ ا ل م ج م و ع ة وهاجم ق و م ا هاجم الطائف وظل يهاجمهم إ ل ى أ ن أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم ب أ ن يتركهم فشاف أ ه ل الطائف أ ن حتى سيدهم مالك بن عوف أ س ل م لكن ظلوا على الكفر مصممين وكانوا يعبدون اللات كانوا يعبدون اللات ويسمونها ا ل ر ب ة في هذا الوقت مع هذه الاحداث النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهت واستقر الامر الطائف ما زالت لم تفتح ما في اي امل بفتحها النبي صلى الله عليه وسلم رجع من ا ل ج ع ر ا ن ة المكان الذي فيه السبايا رجع الى م ك ة واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم م ر ة اخرى فهذه يسمونها ع م ر ة ا ل ج ع ر ا ن ة فهذه ع م ر ة أ خ ر ى للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إ ن ه في أ و ا ئ ل ذي ا ل ح ج ة رجع النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ما حج وامر على الحج في السنه الثامنه للهجره الان السنه الثامنه مكه بيد المسلمين ثلاث سنين في ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم مكه بيد المسلمين ف السنه الثامنه وامر على الحج فيها عتاب بن اسيد الشاب الذي تولى م ك ة ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة تولى الحج أ ب و بكر الصديق رضي الله عنه وفي ا ل س ن ة ا ل ع ا ش ر ة النبي صلى الله عليه وسلم حجه بنفسه ففي هذه ا ل س ن ة أ و ل س ن ة تفتح فيها م ك ة الذي تولى الحج عتاب بن أ س ي د رضي الله عنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجه رجع إ ل ى ا ل م د ي ن ة في هذا الوقت أ ي ض ا يحدث حادث كبير جدا له أ ث ر كبير ع ل ثقيل وهو ع و د ة عروه بن مسعود الثقفي سيد بني ثقيف سيدهم كبيرهم هو الرجل الذي ع ن ا ه المشركون في ا ل ق ر آ ن الكريم لولا أ ن ز ل هذا ا ل ق ر آ ن على رجل من القريتين عظيم الوليد بن ا ل م غ ي ر ة في م ك ة وعروه بن مسعود في الطائف هكذا مكانت ا في العرب فعروه لما رجع جاءته ا ل أ خ ب ا ر ماذا حدث ل ه و ا ز ن ماذا حدث لبكه دخل الاسلام في قلبه فما ذهب الى الطائف ذهب الى ا ل م د ي ن ة من جرش من الاردن ذهب الى ا ل م د ي ن ة واعلن اسلامه عند النبي صلى الله عليه وسلم فسر به النبي صلى الله عليه وسلم سرور عظيم واحد من اعظم العرب هذا يسلم ثم ان عروه استاذن قال يا رسول الله اريد ان اذهب الى قومي ادعوهم الى الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عناد اهل الطائف قال اذن يقتلوك فقال و ان قتلوني دعني يا رسول الله اذهب اليهم قال اذن يقتلوك قال و ان كان لا بد لي من ذلك لا بد ان ادعو قومي للاسلام ف ا ن ب ي صلى الله عليه وسلم اذن له فخرج الان اروى بن مسعود يريد د ع و ة ق و م للاسلام وهم لا يعلمون انه مسلم ل ا ن كان في جرش ما جاءهم وصل ع ر و ة بن مسعود خرجت الاحتفالات ب ع ر و ة بن مسعود وكان من ع ا د ة س ا د ة ثقيف أ ن ه م إ ذ ا وصلوا الطائف يذهبون إ ل ى اللات يسجدون لها ويتمسحون بها ثم يذهبون بيوتهم قبل ما يروعون بيوتهم يذهبون إ ل ى ا ل ر ب ة على ما يقولون ف ع ر و ة بن مسعود أ و ل ما وصل الناس تستقبله ما ذهب إ ل ى ا ل ر ب ة ذهب إ ل ى بيته فاستغرب الناس قالوا لعله مرهق تعبان جاي من سفر طويل مرهق ثم ج ا ء و ا لا بالطعام وكذا فجلس اليه ساده تقيف فاخذ يدعوهم الى الاسلام فسبوه وشتموه لكنهم ما آ ذ و ه لمكانته هنا يريد ان يظهر امر ا ل س ل ا م يريد ان يدعو الناس الى الاسلام فلما صار وقت ا ل ص ل ا ة صعد فوق بيته و ب د أ يؤذن ب أ ذ ا ن ا ل إ س ل ا م هنا ساد الثقيف ما صبروا خافوا انه هذا سيفتن كل ثقيف لو تركوه تنقلب ثقيف نحو ا ل إ س ل ا م فما صبر عليه ساد الثقيف فرموه بالنبال فقتلوه فمات في موقف د ع و ة لله عز وجل ا ل آ ن زاد ا ل أ م ر على ثقيف ما هم قادرين يخرجون حتى خارج ثقيف من ش د ة الخوف ل أ ن المسلمين في كل مكان ف ب د أ و ا يتشاورون ماذا نفعل أ خ ي ر ا ا ت ف ق قالوا نسلم قالوا نسلم لكن بشروط واتفقوا على الشروط ف أ ر س ل و ا وفد ل ي أ ت و ا ب ا ل إ س ل ا م واتفقوا ايش الشروط اللي يمكن التنازل عنها وايش الشروط التي لا يمكن التنازل عنها فجاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم س ر بهم فجلسوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشر قالوا ماذا قالوا ت أ ذ ن لنا بالزنا قال دين فيه زنا ليس بدين ما هو دين هذا الذي فيه زنا قالوا ا ذ ا لا نسلم قال ما م اقبل الاسلام فيه زنا راحوا تشاوروا قالوا نتنازل عن الزنا جاءوا قالوا يا رسول الله نسلم بشرط ان ت أ ذ ن لنا في ا ل خ م ر قال ل ا ا ل خ م ر ح ر م ه الله ا ما ماذا نفعل بهذه ا ل ا صلى ا ل ل ه عليه وسلم على موتك ر ا ح و ا ت شاورو ايضا ما في ف ا ئ د ة ج ا ء و ا م ر ة ث ا ل ث ة قالوا يا رسول الله ا ذ ا ت أ ذ ن لنا بالربا نتعامل بالربا قال ل ا تسلمون بدون هذه ا ل أ م و ر هذه حرم ه الله ا عز وجل الدين الله ما يمكن التنازل عنه ف ر ا ح و ا تشاورو ا ج ا ء و ا ل ن ا صلى الله عليه وسلم قالوا نسلم حرم علينا الزنا وحرم علينا الخمر وحرم علينا الربا لكن لا تهدم الرب ة اترك اللات قال ا لا ل اتركها والله ما اتركها ما اترك الاصنام قالوا تهدم الرب تهدم ربنا قال اهدمها ف ر ا ح وتشاور ا وشاءق ولنا ما في ف ا ئ د ة ولو ظلوا على ه الحال خ ا ص ة ا ل آ ن الطائف الطائف م ح ا ص ر ة من كل مكان يعني ليست كباقي القبائل ا ل ع ر ب ي ة ا ل ب ع ي د ة ق ر ي ب ة من م ك ة ق ر ي ب ة من ا ل م د ي ن ة ما تستطيع تعمل ش ي ء فوجدوا ان لا بد من الاستسلام فجاءوا بالشرط الاخير قالوا يا رسول الله نسلم لكن بشرط قالوا ما هو قال ما نهدم الرب احنا يهدمها غيرنا احنا نخاف نهدم الرب قال يهدمها غيركم فارسل معهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ق ا روح معهم وهدم لهم الربه فذهب الوفد ا ومعهم عمرو بن العاص قالوا الان ننتظر اذا هدم الربه دخلنا في الاسلام واذا قتلته الربه مع مسلم ا ت ر ك و ا خلوه فوقفت الان ثقيف تنظر ماذا يحدث لعمرو بن العاص فقام عمر رضي الله عنه و ب د أ يضرب في الرب فكسرها أ م ا م ه م كسر إ ل ه ه م اللي يعبدون مئات السنين مئات السنين وهم يعبدون اللات فلما هدمت اللات دخل ا ل أ ه ل الطائف في ا ل إ س ل ا م واستجيب ل د ع و ة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ثقيفا واتي ب ه م فهذه ق ص ة حنين وما نتج عنها من حصار الطائف وما نتج عنها من إ س ل ا م أ ه ل الطائف أ ه ل ا ث ق ي ف ا ل آ ن القبائل ا ل ر ئ ي س ي ة أ س ل م ت و ب د أ انتهى العام الثامن ل ل ه ج ر ة ويدخل العام التاسع ل ل ه ج ر ة الذي يسمى عام الوفود ل أ ن ع ا م التاسع لما هزمت قريش وفتحت الطائف وهزمت هوازن وسيطر النبي صلى الله عليه وسلم على الساحل الغربي بالذات ا ل آ ن باقي القبائل كلها سمعت بالخبر والاصنام التي كان يعبدها الناس ه د م ت ف ب د أ الناس يدخلون في دين الله أ ف و ا ج ا وفود ت ل و الوفود ت أ ت ي ل ل إ س ل ا م غ ز و ة تبوك كانت في رجب من العام التاسع ل ل ه ج ر ة الوفود التي جاءت ل ل م د ي ن ة وفود ك ث ي ر ة جدا جاءت في العام التاسع ولم يذكر المؤرخون لنا المواعيد ا ل د ق ي ق ة لهذه الوفود و ب ا ل ت أ ك ي د أ ن بعض هذه الوفود جاء قبل غزوه تبوك وبعضها جاء بعد غزوه تبوك فغزوه تبوك في منتصف العام في رجب من ا ل س ن ة ا ل ت ا س ع ة ل ل ه ج ر ة فسنذكر الحديث أ و ل ا عن غزوه تبوك ثم سنذكر الحديث عن الوفود ل أ ن تاريخ هذه الوفود كما ذكرت غير معروف بعدما سيطر النبي صلى الله عليه وسلم على أ ك ث ر ا ل ج ز ي ر ة أ ر ا د أ ن يثبت م ب د أ هاما وهو أ ن هذا الدين ليس للعرب فقط هذه ا ل ر س ا ل ة ليست للعرب فقط و إ ن م ا هي للناس ك ا ف ة و ما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة للعالمين و لذلك جهز النبي صلى الله عليه و سلم جيشه لغزو الروم جهز الجيوش لغزو الروم و نادى في القبائل التي تبنت ا ل إ س ل ا م حول المدينه ة و ا والقريبين من ا ل م د ي ن ة ناداهم للخروج معه لغزو الروم وكان من عادته صلى الله عليه وسلم ان يلمح ان يوري ما يذكر ب ص ر ا ح ة اين س ي د ه ب الا في هذه ا ل غ ز و ة و غ ز و ة خيبر كان الامر واضحا وصريحا اما غ ز و ة خيبر لان الله سبحانه وتعالى قد وعد بفتحها واما هذه ا ل غ ز و ة لان ا ل م س ا ف ة ب ع ي د ة و ا ل م ع ر ك ة ستكون ك ب ي ر ة ولا بد من الاستعداد الجيد لهذه ا ل م ع ر ك ة ل أ ن ا ل م ع ر ك ة ستكون مع أ ع ظ م د و ل ة في العالم في ذلك الوقت د و ل ة الروم وبالتالي كان لا بد من أ خ ذ ا ل ح ي ط ة والاستعدادات ا ل ك ا م ل ة ما يكفي الاستعداد البسيط ل أ ن ا ل م ع ر ك ة قد تطول وبالتالي كان لا بد أ ن يعرف المسلمون أ ن ه م سيتوجهون في غ ز و ة ط و ي ل ة وسفر شاق وامر شديد وبالتالي لا بد من الاستعداد وحدث هذا في ظل وقت حار كان الوقت شديد الحر والمطر قد انقطع فاصابهم الحر و اصابهم الجد و كانت الثمار على وشك ان تنضج لكنها ما نضجت بعد قريب من النضج فكان الناس نفوسهم متعلقه بهذه الثمار يريدون ان ينتظروا حتى يقطفوا الثمار ثم يذهبوا فجاءت الاوامر ا ل ص ر ي ح ة بوجوب الخروج ما خير النبي صلى الله عليه وسلم احدا يجب على كل مسلم يستطيع حمل السلاح ان يخرج وهنا سيتبين الصدق من الكذب والمنافق من المجاهد سيتبين لان الامر ليس على التخيير وانما على الوجوب فجاءت هذه ا ل غ ز و ة التي سميت ب غ ز و ة ا ل ع س ر ة لانها جاءت في وقت شديد فيه عسر فجاءت في هذا الوقت وكانت امتحانا عظيما للناس يقول الله سبحانه وتعالى لما جاء الامر بذلك يقول الله عز وجل في س و ر ة ا ل ت و ب ة وهذه ا ل غ ز و ة بالذات وما تبعها من احداث تتحدث عنها س و ر ة ا ل ت و ب ة س و ر ة ا ل ت و ب ة تتحدث عن ع د ة امور تتحدث عن فتح م ك ة تتحدث عن اشياء ك ث ي ر ة لكن من الاشياء التي تتحدث عنها غ ز و ة تبوك وما تلاها من امور ولا يمكن فهم كثير من اجزاء غ ز و ة ا ل ت و ب ة الا ب م ع ر ف ة ما حدث في تبوك وما حدث بعد تبوك وبالتالي نرى هنا نموذج آ خ ر من أ ن فهم ا ل س ي ر ة يؤدي إ ل ى فهم ا ل ق ر آ ن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى بعد أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا ب أ م و ا ل ك م و أ ن ف س ك م في سبيل الله ذلكم خير لكم إ ن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كان ا ل أ م ر يسير لساروا معك ولكن بعدت عليهم ا ل ش ق ة ا ل م س ا ف ة فيها م ش ق ة ب ع ي د ة ط و ي ل ة و س ي ح ل ف و ن بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أ ن ف س ه م والله يعلم إ ن ه م لكاذبون جاءت هذه ا ل آ ي ا ت لتفضح المنافقين لتفضح المنافقين كثير من ا ل أ ح د ا ث التي حدثت في غزوه تبوك فيها كشف للمنافقين ا ل ح ق ي ق ة غ ز و ة تبوك وان كان المراد بها الروم لكن ا ل ن ت ي ج ة كانت ض ر ب ة ق ا س م ة للمنافقين كما سنرى ا ل م ع ر ك ة ا ل ح ق ي ق ي ة جرت مع المنافقين وليس مع الروم كما سنرى من هذه الاحداث التي س ن ف و ه لما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر جاء المعذرون من الاعراب وجاء المنافقون يعتذرون باعذار و ا ه ي ة كل واحد يبحث عن عذر حتى ما يخرج لماذا لا يريدون الخروج ليس كخيبر الامر كان ابسط الان الامر شديد غ ز و ة يقصد بها اعظم د و ل ة في العالم فكانوا يتوقعون ان يهزم المسلمون وكانوا يتوقعون ان يصابوا باذى ب شديد و ا ل م س ا ف ة بعيده فخافوا ف ب د أ و ا يبحثوا عن الاعذار من هؤلاء الذين اعتذروا ب ع د ر واه ن ذكر في ا ل ق ر آ ن الجد ا بن قيس و الجد ا بن قيس ل ه مواقف ك ث ي ر ة ذكرناها سابقا هو الذي ايضا اختبا خلف الجمل الاحمر يوم ا ل ح د ي ب ي ة النبي صلى الله عليه و سلم قال كلكم يدخل ا ل ج ن ة الا صاحب الجمل الاحمر هذا نفس الرجل و الان تبدا له موقف اخر لما جاءت الاوامر ص ر ي ح ة يجب الخروج و هذا ر ج ل يظهر الاسلام المنافق. المنافق يظهر الاسلام لكن في قلب الكفر فجاء ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم يريد عذر ما عند ه عذر فقال يا رسول الله قد علم العرب أ ن ه ما من رجل يفتن بالنساء مثلي و نساء بني ا ل أ ص ف ر نساء الروم فيهم جمال ف أ خ ا ف لو ر أ ي ت نساء بني ا ل أ ص ف ر أ ف ت ن فاعذرني ولا ت ف ت ن ي في ديني فالنبي صلى الله عليه و سلم أ ذ ن له يقول الله عز و جل عن هذا الرجل يقول و منهم من يقول ائذن لي ولا تفتنني أ ل ا في ا ل ف ت ن ة السقط و إ ن جهنم ل م ح ي ط ة ب ا ل ك ا ف ر فبشره الله بالنار بهذا الموقف الذي اتخذه وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه على الاذن لهؤلاء ع ا ف الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين منهم من قال لا تنفروا في الحق اصبروا تظهر الثمار يبرد الجو ثم نخرج فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل نار جهنم اشد حرا فالايات ك ث ي ر ة فيها رد على المنافقين ب د أ الناس يستعدون ب د أ الناس يجهزون انفسهم في عدد كبير من الناس فقراء ما عندهم مال ما عندهم شيء على الاطلاق لا مال لا دواب لا زاد لا طعام ما عندهم حتى ملابس بالكاد يجدون ملابس يلبسونها هكذا كان الفقر في المسلمين فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله احملنا يعني ابحث عن من يتبرع لنا ب د ا ب ة ي ت ب ر ع لنا بزاد نخرج للجهاد نريد نخرج للجهاد لكن ما عندنا شيء ف ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يعين هؤلاء وبعضهم ما وجد شيء يحملهم عليه فردهم قال ما اجد و ا لا اجد و ا ما احملكم عليه فمن هؤلاء الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد ما يحملهم عليه سالم بن عمير و ع م ر بن الحمام و غيرهم فهؤلاء لما ج ا ء و ا الى النبي صلى الله عليه و سلم بهذه ا ل ص و ر ة و لم يجد ما يحملهم عليه بكوا بكوا لانهم سيتخلفون عن الجهاد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 النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى أ ن في عادات ك ب ي ر ة تريد الخروج وليس لها مال ف ب د أ يدعو المسلمين جمع الناس في المسجد و ب د أ يدعو المسلمين ل ل إ ن ف ا ق للتبرع لجيش ا ل ع س ر ة من يجهز جيش ا ل ع س ر ة فخرج المسلمون لما النبي صلى الله عليه وسلم ناداهم اجتمعوا في المسجد طلب منهم التبرع خرجوا كل واحد راح ي أ ت ي ب ا ل أ م و ا ل التي يستطيع أ ن ي أ ت ي بها جاء واحد من ا ل ص ح ا ب ة بمال كثير المنافقين جالسين في المسجد ما قاموا فلما وضع المال مال كثير سر به النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قال المنافقين الجالسين رياء هم م ن ا ف ق ي ن ويقولون عن هذا الذي يتصدق م ط و ع يقولون عنه مرائي بعد ف ت ر ة جاء واحد من ا ل ص ح ا ب ة ايضا كان فقير ما عنده شيء فما عنده الا صاع ما عنده الا صاع فتبرع به فقالوا ما ينفع صاع, صاع هذا خير له لو لم ي أ ت ي بهذا الصاع ماذا ينفع هذا الصاع ماذا ينفع شيء زهيد فالله سبحانه وتعالى ايضا اشار اليهم في ا ل ق ر آ ن الكريم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات المطوع الذي ينفق ب ك ث ر ة والذين لا يجدون الا جهدهم هذا يعيبون عليه وهذا يعيبون عليه الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إ ل ا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أ ل ي م فجاءت ا ل آ ي ا ت م ر ة أ خ ر ى ترد ب ش د ة على هؤلاء المنافقين جاء أ ب و بكر الصديق ذهب ل ي أ ت ي بماله خرج عمر يقول ووافق ذلك مال عندي أ و ل م ر ة يكون عندي شيء من مال فقال شوف ا ل ن ي ة ص ا ل ح ة كيف قال اليوم أ س ب ق أ ب ا بكر أ و ل م ر ة عندي ف ر ص ة أ س ب ق أ ب ا بكر فجاء عمر رضي الله عنه بنصف أ م و ا ل ه وتصدق بها لجيش الاصبع فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير بعد قليل ولا أ ب و بكر قادم بكل ما عنده كل أ م و ا ل ه فتصدق بها فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أ ب و بكر ويعرف احواله ويعرف ما عنده فعرف أ ن هذه كل أ م و ا ل ه فقال يا أ ب ا بكر ما تركت ل أ ه ل ك قال تركت لهم الله ورسوله شوف الموقف شوف ا ل إ ي م ا ن شوف الصدق في التوكل على أ ن الرزق من عند الله عز وجل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير عمر هنا قال لما شاف في الوقت ا ل ل ي كان ناوي يسبق ا ل و بكر ما استطاع يسبق ا ل و بكر فقال والله لا أ س ا ب ق ك أ ب د ا دائما سالتني فانظر التنافس في الخير وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رضي الله عنه لكن كل هذه ا ل أ م و ا ل التي جاءت أ م و ا ل لا تكفي لتجهيز أ ع د ا د ك ب ي ر ة تكفي تجهيز أ ع د ا د ق ل ي ل ة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد انفاق كبير يريد تبرع كبير حتى يستطيع أ ن يعد جيش كبير فجمع الناس اجتمع الناس بالمسجد ووقف النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم وكان يقصد الميسورين بالذات أ ص ح ا ب ا ل أ م و ا ل ا ل ك ب ي ر ة هؤلاء هم الذين تقوم بهم الدعوات حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مطلوب من الناس يضعوا هنا شيء وهذا يضع ما عنده وهذا يضع ما عنده لكن ا ل إ ن ف ا ق الحقيقي ي أ ت ي من ا ل أ غ ن ي ا ء هم الذين تقوم عليهم الدعوات فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أ ن يحمس هؤلاء فقال خطب فيهم صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش ا ل ع س ر ة وله ا ل ج ن ة ل ا ن انظر المقابل وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ج ن ة لمن ينفق في هذا الوقت فوقف عثمان ا بن عفان رضي الله عنه وقال يا رسول الله علي م ئ ة بعير ب أ ق ت ا ب ه ا و أ ح ل ا س ه ا يعني بكل ما تحتاجه من زاد وسلاح كل شيء يحتاج الراكب عليها م ئ ة بعير بكل ما تحتاجه عليه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وجلس عثمان اخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم محتاج اكثر من ذلك من يجهز جيش ا ل ع س ر ة وله ا ل ج ن ة فما قام احد حتى قام عثمان رضي الله عنه م ر ة اخرى فقال وعلي مئه اخرى باقتابها واحلاسها فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحمس ولا يقوم الا عثمان حتى قام سبع مرات وقيل عشر مرات فلما فعل ذلك سر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال ك ل م ة ع ظ ي م ة فيها تبشير كبير لعثمان رضي الله عنه قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ل ا يضره و م ما ي ما يفعل بعد اليوم خلاص كفاره ل ذ ن و ب ه ا ل س ا ب ق ة و ا ل ل ا ح ق ة هذا فضل الانفاق في وقت ا ل ع س ر ة وقت ا ل ش د ة وقت الجد جاء ا ل أ ع ر ا ض يعتذرون النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهم كما ذكرنا ع ت ب ه الله عز وجل على ذلك لكنه ا ل ل سلم يعرف ان هؤلاء الذين يعتذرون في هذا الوقت لا ف ا ئ د ة منهم اصلا فتعذر عدد كبير من الناس وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة بالجيش وخيم خارج ا ل م د ي ن ة خيم م ب ا ش ر ة خارج ا ل م د ي ن ة ينتظر من يريد ان يخرج فتجمع للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين الف رجل اول م ر ة يتجمع جيش المسلمين بهذا العدد لاحظوا هذا الكلام في رجب س ن ة ت س ع ة ه ج ر ي ة قبل هذا ب س ن ة في شوال او في رمضان كانت فتح م ك ة فتح م ك ة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه و سلم ع ش ر ة الاف في س ن ة و ا ح د ة انظر الانتقال التي حدثت ل ل إ س ل ا م ثلاثين الف صاروا فانظر عندما يعز الله سبحانه وتعالى ا ل إ س ل ا م ب د و ل ة تحكم بشرع الله عز وجل ماذا يحدث كيف ينتشر ا ل إ س ل ا م إ ن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع ب ا ل ق ر آ ن ففي س ن ة من حكم ا ل إ س ل ا م المتمكن بعدما سقطت م ك ة في س ن ة و ا ح د ة زاد الجيش ا ل إ س ل ا م ي من عشره الاف إ ل ى ثلاثه الاف انظر الفارق لما خيم النبي صلى الله عليه وسلم بجيش تبوك خارج ا ل م د ي ن ة خرج عبد الله بن ابي بن سلول المنافق وخيم في مخيم اخر معسكر اخر قرب معسكر النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مع مع جيش المسلمين خيم ا ل و ح د ة ومعه المنافقون و ب د أ و ا يدعون الناس ان يكونوا معهم فبعض الناس ت أ ث ر و ا وصاروا م ع ه فلما ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحرك نحو تبوك قال عبد الله بن ابي بن سلول ان هذا وقت حر ووقت جد والله ما ينفع حتى تثمر الثمار ويبرد الجو ثم نخرج فرجعوا ع م ل ي ة فقط تثبيط للهمم فتحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم نحو تبوك وتحرك عبد الله بن أ ب ي بن سلول ومن معه من المنافقين رجعوا إ ل ى ا ل م د ي ن ة فعبد الله بن أ ب ي بن سلول ما شارك في هذه ا ل غ ز و ة تخلف وخلف مع ه ا ل م ن ا ف ق النبي صلى الله عليه وسلم لما صار استخلف على ا ل م د ي ن ة يحكم ا ل م د ي ن ة ويتولى امرها في غيابه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فاشاع المنافقون اشاعه قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خلف عليا الا لانه استثقله ثقيل على جلبه و انتشرت ا ل ا ش ا ع ة حتى وصلت الى علي فتضايق فلبس السلاح و خرج يتبع الجيش فادرك الجيش فراه النبي صلى الله عليه و سلم ف قال له يا رسول ق الله يعني ما ف ت ك قال يا ا رسول ل ل قال الناس إ ن م ا استخلفتني استثقالا لي قال لا لا والله أ ل ا ترضى ب أ ن تخلفني في أ ه ل ي وفي أ ه ل ك أ ل ا ترضى ب أ ن تكون مني ب م ن ز ل ة هارون من موسى موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه استخلف أ خ ا ه هارون يكون متولي أ م ر بني إ س ر ا ئ ي ل في خلال غيابه ثم النبي صلى الله عليه وسلم استدرك حتى لا يفهم منها أ ن هارون كان ن ب ي لما ا س ت خ ل ف فقال إ ل ا أ ن ه لا نبي بعدي ف أ ن ت منزله هارون من موسى ولكنك لست نبيا حتى لا يساء فهم ه ذ ا المقاله فرضي علي بن ابي طالب بهذه ا ل ك ل م ة ورجع وبقي في ا ل م د ي ن ة فعلي بن ب ي ط ا ل ب ما شارك في هذه ا ل غ ز و ة ل أ ن ه كان واليا ل ل م د ي ن ة ب أ م ر من النبي صلى الله عليه وسلم تخلف كذلك عدد من ا ل ص ح ا ب ة تخلف حوالي من الناس المعروفين ب ا ل إ ي م ا ن حوالي 11 و ا ح د 11 واحد تخلف. من هؤلاء الذين تخلفوا تخلف أ ب و خ ي ث م ة رضي الله عنه و ص ا ر الجيش أ ب و خيثمه يقول ا ل آ ن أ خ ر ج بعد شوي أ خ ر ج حتى صار الجيش بعيد فتخلف فدخل في ذات يوم ذاهب الى اهله كان عند زوجتين واذا كل و ا ح د ة منهم امام البيت عامله عريش مثل خ ي م ة م ك ش و ف ة وراشين هذا العريش بالماء ومرطبين الارض بالماء وكانت الثمار اول ثمار خرجت في ا ل م د ي ن ة قطفوها وجاؤوا بها الى ابي خيثمه فمجهزين الثمار ومجهزين العريش في ماء والارض منبردين ه ل ا وكل و ا ح د ة منهم تزينت وصل أ ب و خ ي ث م ا شاف هذا ا ل م ن ظ ر قال سبحان الله يا أ ب ا خيثمه انت في الظل وفي الماء وبين زوجتيك وبين الثمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ا ل ح ر ما هذا ب ا ل ن ص ليس بالعدل هذا ليس عدلا كيف يكون ا ل إ ن س ا ن مؤمن ويرضى بهذا ف أ ق س م قال والله قال لزوجته والله ما أ د خ ل حتى تعدان راحلتي و زادي أ ت ب ع النبي صلى الله عليه وسلم ففعلا ما دخل و أ ع د ت له ا ل د ا ب ة ركب وفورا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ف ت ر ة يتوقف حتى يرتاح الجيش أ ب و خ ي ث م ما يتوقف يمشي باستمرار إ ل ى أ ن أ د ر ك الجيش الناس كانوا في هذه ا ل ف ت ر ة ينظرون خلف ه من م ي أ ت ي النبي صلى الله عليه و سلم كان يتفقد الجيش فاكتشف من المفقودين و ت أ م ل هذا ا ل أ م ر يستطيع أ ن يعرف من من اصحابه مفقود من ثلاثين أ ل ف من ثلاثين أ ل ف يعرف من هو مفقود فانظر حرصه على تفقد أ ص ح ا ب ه رضي الله عنه صلى الله عليه و سلم فاكتشف أ ن ه أ ب و خ ي ث م ة مفقود كعب بن مالك هلال ا بن أ م ي ة مراره بن الربيع أ ب و ل ب ا ب ة م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة مفقودين فالناس ب د أ و ا يطعنون فيهم فقال لا لا تطعنوا فيهم ان يكن فيهم خيرا ي أ ت ي بهم الله عز وجل وان يكونوا غير ذلك فقد اراحكم الله منهم فبينما الناس كذلك اذا ر أ و ا شخص مقبل من بعيد على على بعير فتعرف الواحد من بعيد ما يعرفون من هو فكل واحد يقول هذا فلان هذا فلان هذا فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن ابا خيثمه بعد قليل قالوا يا رسول الله هو أ ب و خ ي ث م فعلا فوصلت فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضبان عليه فقال له كلاما شديدا أ و لا لك يا أ ب ا خ ي ث م أ و لا لك يا أ ب ا خ ي ث م و أ ب و خ ي ث م يعتذر النبي صلى, صلى الله عليه وسلم لا يفتى يكرر أ و لا لك يا أ ب ا خ ي ث م أ و لا لك يقول المفسرون يعني قاربت على الهلاك هذا معناه ك ن ت تهلك لولا ر ح م ة الله بك ثم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه ودعا له بخير فسلم أ ب و خيثمه رضي الله عنه بهذا